Bismillahi اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نُصِبَ لَهُ أَوْ نُقِصَ عَلَيْهِ ورتني الْقُرْآنَ تغتيلا. إِنَّ نا سنُلْقِي عليكَ قولاً ثقيلة إننا اللَّيْلِ هِيَ أشدُّ وَطأً لَكَ في رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبذ على ما يقولون وهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولذان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة مَن شِئْتَ اخْذَا إِلَى رَبِّي سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من معرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأ ما تيسر منه وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا